وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ من حَمَلْنَا مَعَ نوح إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبئروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 تانب عث رسولا وإذا أردنا لك قرية أمرنا تر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 جعلنا له فيها ما نشاء ولنريض ثم جعلنا له جهنم يصلها مذمما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّنْهُمْ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ من عَطَاءِ رَبِّكَ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 يرحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشيا إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قت لهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُوَ الْجِبَالَ صُلَالًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أنحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 وَلَمْ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَوَوْا وَإِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ وَفِي آذَانِهِمْ مَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِلَّا بِاسْمِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل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 فَكَمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الغر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 ونخرفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تقينا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 أَلَذَهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَفْرُورًا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 إن عبادي ليس لك عليهم شلقان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلْمًا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَوْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفْرًا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يوصل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلة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 فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا وإن كانوا يفتنونك عن الذي أضحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لتقلك خليلا ولو لئن ثبتناك لقَد كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَيُكَادُ الَّذِينَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَقِ الْعِيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأَسُ ۖ وَكُلُّ إِنْسَانٍ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَدْسَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ وَالرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّهِ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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تشطط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرطيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 قُلْ لو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزْلَنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ مَلَكَ الرُّسُولَ قُلْ كَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِن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 ما هم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أ إذا كنا عظاما ورفاتا أ إن خلقا جديدا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 وَلَوْ أَنتم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 وَأَلَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِلٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 قُلْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَوَنِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ بَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْرُولًا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 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على أَثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَشَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ ظَنُّوا فَظَلَّ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أَؤُلَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَ التَّزَاوَرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُتَدْعِمُ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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلط وَلَا يُشْعِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن ظَهَرَ عَلَيْكُمْ يَرْجُونَكُمْ أَمْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزَيْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن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 أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له الغيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع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 للكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون مجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة دنيا ولا وَلَا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه لئس الشراب وساءت مرتفطا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرط متكين فيها على الأرائك يُعْمَ السَّوَاب وَحَسُنَت مُرْتَفَقًا وَأَوْرِثْنَاهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفكرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا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 في لا أجدا خيرا منها منقلبا. قَالَ لَهُ قال له صاحبه وهو بِالَّذِي أكفرت بالذي خلطك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.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 إن ترني أنا أقل منك لو ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثبابا وخير عقبا فاضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذغوه الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا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 فقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن مبعدا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم مبعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وَإِذْ قَالَ مُسَالِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ مَسَاءٌ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا وَدَاءَنَا لَقَدْ لَطِفْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 دعَلَ أثارِهِما قصصاً فوجدَ عبداً من عبادنا أتيناه رحمةً من عندنا وعلمناه ملداً عِلماً قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَ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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحب انزل لك من ذكر في السفينه خرقها وانا اخرقتها لتورق اهلها لقد جئت شيئا امرا وَلَأَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَإِنْ طَلَّقَكِ تَأَذَّلَ قِيَاءُ لَمَنْ فَقَتَ لَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جئت شَيْئًا كَرَأَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ